Al-Aziz! كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليه, لتتلو عليه وهم يكفرون بالرحمن قلوا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو طلم به الموتى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَتَطْمَعُ أَن يَنفُذَ إِلَيْنَا مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ ۗ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ صَامِدِينَ